Fifty Languages Toachibra, Shira Thalاثة وثمانون Thalاثة وثمانون Bleiche, Gha, Sashir Almadhi, Thalatha Almadhi, Thalata يتصل تلفونيا يتصل تلفونيا لقد اتصلت تلفونيا للتو لقد اتصلت تلفونيا س لقد اتصلت تلفونيا طيله الوقت لقد اتصلت تلفونيا طيله الوقت تشاوبچن يسأل. يسأل لقد سألت للتو لقد سالت لقد سالت دائما لقد سألت دائما قوتن يحكي يروي يحكي س قسططخ لقد حكيت للتو لقد حكيت س قبر الزج قسططخ لقد حكيت كل الحكاية لقد حكيت كل الحكايه زغشئن يتعلم يذاكر يتعلم س زغشاغ لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت س ح رنم زغشاغ لقد ذاكرت طوال المساء لقد ذاكرت طوال المساء اوف شين ليجن يشتغل يشتغل س اوف شاغ لقد اشتغلت, للتو لقد اشتغلت س مفردين اوف شاغ لقد اشتغلت طوال اليوم لقد اشتغلت طوال اليوم شكن ياكل, يأكل. -سشخل. لقد أكلت للتو لقد اكلت س زكري لقد اكلت كل الطعام لقد اكلت كل الطعام